اللهم يا سامع الصوت يا سامق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤمن بالجميرة ولا يهدف الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا انتهى كل شكوى يا من يعلم السر والنجوى بر أبناء نادنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم من كان منهم ميتا رهين قبره اللهم فأنزل على قبره شعابه ذر حالا وفسح له في قبره اجعله روضة من رياض الجنة اللهم إن كان منعما فزده نعيما وإن كان غير ذلك فأبدل عذابه نعيما في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجلب دعوات المضلين يا فَرِّجْ هُمُومَنَا اللَّهُمَّ فَرِّجْ هُمُومَنَا وَنَفِّسْ كُرُوبَنَا وَضَرْبُ دُنَانَا وَعَافِ مُبْتَلَانَا اللَّهُمَّ إِنَّ مِن بَيْنِنَا مَنْ يَشْكُو هَمًّا وَمَنْ يشكو غنّا ومن يشكو فقرا ومن يشكو دينا ومن يشكو مرضا ومن يشكو تقصيرا ومن يشكو عقوقا اللهم فأفض علينا من رحماتك وأعطي كل واحد ألتم برحمتك يا أرحم الراحمين